اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم هدينا في فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا أشر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تاثر علينا اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحف المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا en ik wil de voorzitter van de commissie bedanken. Ik wil de minister bedanken. Ik wil de minister Ik de minister Ik de minister Ik wil de Ik Wanneer u betenen de wegheid, wanneer u ballen in de wegheid, wanneer u walmen in de wegheid, wanneer u mannen in de wegheid, wanneer u vrouwen in de wegheid, wanneer u mannen in de wegheid, wanneer u mannen in de wegheid, wanneer u mannen in de wegheid, wanneer u mannen in de wegheid, wanneer de de de de en deer, een soort randader. Nu is elke kaïschen en hennier, waarmee ik het in Sawia, om rood dan leer om de naam voorbij. Nu is elke kaier op de kaier om met ellar. Loog me in een stuk hiel, miss ellar. Hoe je een jaag? Hoe een hiel? Hoe een Lekker met hooi, lekker mocht beteen, lekker uwehine, lekker munibine. Rub je te koptel en rub je te koptel taubetna, rub je te koptel taubetna, rub je te koptel taubetna, waag je te koptel taubetna, waag je te koptel taubetna, waag je te koptel taubetna, waag je te koptel taubetna, waag als je een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje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 Wees niet naakt en heb een nieuwe wereld. We zijn een hij is een heel is een heel ergste man, een heel ergste de hij is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 إذا كان ناوي الإفراد، وفي إفراد النية الإفراد، لو عاد ثلاثة أيام،, أيام وهو ناوي ناوي الحج ويُلبي، فهو على إحرامه لو قضى ثلاثة أيام دول في جدا، يعني هيعمل إيه؟ هيزال ويُلبي، هيزال على إحرامه، مش معنى يظل على إحرامه ما غير شليفسه، لا ممكن يغير لفسه بس يبعد عن محظورات الإحرام. إلا لا يستخدم شطيب مي يستخدمش ما يقصش دافرو ما بالنسبة للمرأة يعني أنا بكلم عن النساء ما يستخدمش لا هي ال لكن ما يقصش دافرو ما ياخدش شيء من شعره ما يطيب ما شيء الكل الحاجاتي حتى لو جاء اقتسل ممكن يقتسل للتنظيف للنظافة ممكن يستخدم الماء لكن ما يستخدمش أي نوع من أنواع الشظايا اللي فيها إيه عضق أي عضق تلات لحد ما يخرج طب هيخرب إلى الوقت هيطلع يوم أو ثالث يوم علشان يروح مكه ما زال قارن ما زال محرما هيطوف ويسعى لكن بعد السعي مش هيقص شعره سمعين الأخوات اللي في الدور السفلي بعد السعي القارنات اللي يعني مش هتقص شعرها لأنها ما زالت على أحرام لحد ما ترمي جمرة العقاب الكبرى اللي هو اليوم الأول الفرق بينها وبين المتمتع اللي ابتاعت كم يوم بعد قبل ما تطلع على الحك إن المتمتعة بتقص شعرها تطوف وتسعى وتقص شعرها إنما القارنة هتطوف وهتسعا بس مش هتقص شعرها دي نقطة مهمة جدا ملاحظة هامة تكتبها تكتبها لأن البعض ما بيتفهمش النقطة دي وبعد كده هتطلع بعد أدي النص كيوم ده كلام ده هيكون يوم 8 إن شاء الله يوم 8 هتطلع من مكة على مكة فترد ده اسمه يوم الثروية هتصلي في ميناء بيصلي في ميناء كم فرد؟ خمس فروض كل فرد لوحده ولا بالجامع؟ كل فرد لوحده كل فرد لوحده قصر ولا اكتمام قصر ولو كان من اهل مكه صلي قصر يبقى ده بالنسبه للصلاة هتطلع تروح على فين؟ على رفات هتقعد في عرفات ممكن بعد ايه؟ نعم بعد ما الصبح بعد ما الحد ما يعني لو الحد قبل حد وقت الايه ايه؟ اه غروب فين؟ المهم مكة أهار مهمة توصل مكة في أي عصري عرفات أبدا هي حتى لو وصلت عرفات متأخرة بعد المغرب المهم تقضي في عرفات جزء من, من الليل عشان كده إحنا لما في نفرة في النفرة وقت عرفات لازم أقضي المغرب في عرفات لازم يعني لازم جزء من الليل يعني أنا لو رحت بالنهار لكن لو الليل ممكن يبقى تلوافع عرفات ولا لا عرفات يب لكن لو المشى قبل ما ما يأخذ جزء من الليل من المغرب ما تصلي المغرب يبقى هو كذا عمل عمل خطأ شديد يبقى المهم إن هي تقضي هذا الأمر اللي هو تعمل نصك توقف مع تطلع بعد عرفات بعد صلاة الإيم المغرب تأخذ يعني جزء من الليل وهتروح بعد كذا إلى المزلفة هتقضي بها إذا كانت طبعا المرأة دي من الضعفاء هتطلع بعد نص منتصف الليل. بعد ما نتصف الليل على الساعة كام؟ الساعة واحدة تقريبا. ما نقولش الساعة واحدة. لها خيار من اثنين. لها خيار من اثنين. أيوما في أياء أي شيء فعلت في فدا صح. لان افعل ولا حرج. يعني بمعنى هي الترتيب كالتالي هتطلع من المزلفة بعد ما نتصف الليل على الساعة واحدة تقريبا. تطلع ترمي جمرة العقم الكبرى. لا لقيت الوقت متسع انها بتروح تطوف طواف الاداء الفاضه قبل أن ترمي الجمره مش مشكلة وهذا يكون الايسر بفضل لو يسر لها ذلك الأمر يبقى كده عملت الركن الفاضل لها بالحج الواحد الواحد بيحس ما دام عمل الركن ده اللهم لك الحمد يا رب العالمين كل شيء يأتي بعد ذلك البرو إيه؟ دم بيبقى خلاص حس الواحد ان إيه؟ ايه اللهم لك الحمد كده حج كده واقف بعرفات كده طاف الافاضه عمل خلاص السعي بتاعه اللي هو قبل كده في البداية كده الحج بتاعه اكتمل اي شيء في الحج يجبر بعد ذلك ايه؟ الدم يعني يدبح لفقراء مكة لازم يدبح الفقراء مكة طيب دلوقتي هي راح رمت جاملة العقبة الكبرى ايا كان رمت الكبرى بسبب بس سبع حصيات اخترتهم من مزلفة او لم تخلتهم من مزلفة حتى من اي مكان فيه؟ صحيح في مزلفة بتعمل ايه؟ المفروض تراعي ايه؟ اذا فقتم من عرفات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 تخيلي ان في اليوم ده يا يوم سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى طبعا يسأل رب ان يجعل كل الحجيك ممن غفر الله لهم لكن هو يوم شديد يوم عرفات كثير من الناس تغفل عنه عرفات الناس تغفل عنه سواء في الحجيك او من غير الحجيك بعض الناس حتى من اللي بيقوش بيحجه يقضوا يوم عرفات كأن يوم عادي يوم عرفات جاي لك غنيمة في حياتك من العشر غنيمة ربنا مانن عليك بمنحة إلهية بيقول لك كتوبي بيقولك أغفر لك بيقولك فضل من الله إنها يغفرلك سنة سنة إيه سنتين سنة سباقس وسنة إيه لاحقة فماذا تفعلي يعني تفتكر الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا سنة لازم بيعمل إيه بيلعب ولا يكون على طاعة فحرصي حبيبيتي في الله إنك تكوني على طاعة كون على ثقة أنك في هذه الفترة اللي إحنا بنعيشها اللي هي عشرة أيام اللي هي دقة أو فتحت بابها بالأمس صلاه المغرب قديمه فتره يعني فترة فترة يعني سبحان الله توفير للحسنات اجتناز للحسنات ماذا تصنعين فيها لو استطعتي الا يمر عليك اي لحظه فيها بدون عمل طاعه افعلي افعلي وايسر الطاعات الذكر وايسر وافضل القربات في هذه الفتره لمن الله بها علينا اللي الذكر فكري من ذكر الله عز وجل بكل انواعه ما من حاجه للاخت اللي بتسال هتطلع من عرفات من عرفات بعد ما انتقديه اوصيها ونفسي ان اللي يجلس في عرفات ويمن عليه رب بالمنه دي بلغه واستضافه وحمله بيصل الامر ونال ذلك الفوز العظيم ان يكون اهلي لي تكوني اهلي الموقف انت رايحه مش عشان تكوني هناك لزينه ولا اكل ولا حاجه أنت سوف تثبيت أنك عبده فقيرة وقفة تقفي في مرض شديد حتى تكون تشعري بلذة العبودية لذة العبودية أقول لذة العبوديه لذة إن الإنسان يشعر أنه عبد لله عز وجل إنه منكسر لله سبحانه وتعالى إنه متذلل لله عز وجل يعني تباكي في اليوم ده استحضري موقفك العظيم بين يدي الله عز وجل is dat goed? Is dat goed? van dat goed? van dat goed? Is dat goed? Is dat goed? Is dat goed? Is dat goed? Is dat goed? Is dat goed? Van die, van en de magoedin, was... wat is het? is een magoedin, en je hebt het allemaal om je heen. En je hebt het allemaal om je heen. Je hebt en je heen. Je hebt het allemaal om je heen. Je je Je je je فإذا انتهى الموقف من عرفات وذهبت إلى مزلفة وجمعتي وصليتي مزلفة المغرب والعشاء طبعا في عرفات نصلي بها اللي هي الظهر والعصر كما نعلم جمع تقديم بأذان واحد وإيه بإقامة ونعمل هنا في الحاله دي إيه بقى هتبقى جهر ولا غير جهر صلاة ها سرية اه هتنين وثنين وفي الغالب نصلي وراء الإمام يعني وهو الإمام صلى الله عليه جاهليا نقول له يا إمام يعني نذكره أنه ليه أمر إيه؟ صلى الله جمعة صلى الله جمعة خطبة جمعة خطبة جمعة انتقلنا إلى مزلفة ثم في مزلفة اذكروا ذكرا كثيرا, كثيراً استغفار ايه تهي ايه تهي لك ونفسك ونفسك اعرف أنك يقول شيء شيء من الله عليكي. لما بيجي الواحد يعيد ذكرياته السابقه في الايام اللي كان الحاج فيها بيقول يا كم هي من منا الواحد او نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى لا يعظم قدرها إلا الذي منه او خلصت او مرت واحد ما بيشعرش على فكره بلذتها كمان اكتر الا بعد ايه اه ما تنتهي يقول يا ذكريات جميله بما شقيتها ومرضها وكل شيء لكن بتشعري انك نمت شيء من سبحان الله من ما انا بقول لكم العبوديه لذ maar de taat moet, dan moet je naar de taat, dan moet je de taat, dan de de taat, dan moet je naar de dan moet je naar de naar dan moet je naar de taat, dan de لو هي عندها بيت في مكة وعيدة تعود في مكة كم ساعة تستريح وتغتسل وكذا خلاص هي دلوقتي متحلله ومؤسطة شعرها وليس عليها شيء الحمد لله حجام فضل الله عز وجل ليس باقي لها إلا طاف ودعم فقط طاف ودعم لسه لا طاف ودعم ما تقدرش تعمل طاف الوداع مع طاف الفضل ورسه لها أيام من السائل بعد ال بعد اللي هو بعد الطاف اللي ما انفعش تروح على طول منها وتقول خلاص أنا أنا بعد كده الطاف اللي فاضي الطاف اللي وداع مرة واحدة هذا الأمر لا يجوز لا لأنه آخر عهدك بالبيت البيت طب توكلي توأ هي اضطرت للسفر وكذا توكل في رمي الجمرات هي ط هي هيب عليها حكتين عليها بعليها عليها مرة ما تدش جمرات ولا طفيش ولا ما طفيش لأن طاف الحج طاف و... كمان نعم وما بتدش في منها فشوفي فيه كم مع شيء عملته فالمفروض الحق يؤدي بنسبة كامل بعضين شعب الله عز وجل بعد بعد رمي ال بعد اللي هو رمي طوف الإفاضة خلاص أنت رميت جمرة العقبة تطفئ فاضة وتحللتي أصبح الأمر ده كامل تحلل أكبر وأسر أقضي بقى الثلاث أيام بتاعك اللي أنت تضيفه منا تعجلتي أو فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه المنطقة أما إذا كنت ذي الوقت تأخرت في ما الأيام بتاعتك في منا وجاء عليك الليل من غير ما تركب الأتوبس بتاعك لا خلاص ما نفعش إن أنت ذي تتعجل لكن لو كنت ركبت وصلتك وخلاص ركبتيها لكن تعطلت في الطريق ما ليس شيء خلاص تلاقي من مكة ولا من من منا وَلَوْ لَيَّلْ عليك الليل في مِنَا لأن انت ما كانش ذلك الامر بايه ملللل بالنسب و... وبذلك ينتهي نصك الحاجة هذا ال... الاختة بتسأل على القارن أما المتمدع بتعمل نفس الشكل بس هي الفترة بتبقى أطول شوية فبيديك فرصة للتمدع وان انت بتطوفي وبتلو ملبيك اللهم بعمرة وبتطوفي وبتسعي وبتقص شعرك يعني انت تحلى لي والراجل برضو بيأخذ من ده التحلل تقضي الكم يوم اللي هم قبل خروجك الى يوم الترويه ثلاث اربع ايام وانت متمتعه استخدمي اللي هي محظورات الاحرام كلها انت مش ممنوعة منها وبعدين بعد كده بتقومي بالنسك اللي احنا اتكلمنا فيها والاعمال اللي انت كملتي فيها بس الفرق ان انت وانت في مكة هي دايما متمتعه عايشه في مكه وانت عايشه قاعده في مكة من بسيطه اللي انت فيه من سكنك اللي انت فيه بتقولي يوم الحج يوم ما طلع اصلي يوم التروية تقولي de vierkant van de ombre, de vierkant van de ombre, de vierkant van de ombre, de vierkant van de ombre, je vierkant van de ombre, de vierkant van de ombre, de vierkant van de ombre, de vierkant يعني سبحان الله في الحج ده بيتجدد الافراح فرح يوم ما تكوني خلصت العمره فرح التاني يوم انت طالعه للحج فرح الثالث لما تخلصي النصاب فرح الرابع لما توصلي بيتك بسلامه الله عز وجل لما كوني كان عرفتي كده ان اسال ربي اني تعالى حجي وحج مبرور مبرور انك ترجعي يكون حج مبرور ترجعي افضل من الاول انا مش من حج يكون حج مبرور انا ما دي معرفش ربي المطلع على الاعمال لكن ترجعي وانتي أعمالك افضل ظاهرك يتغير وباطنك يتغير سلوكك يتغير عبادتك تتغير تكون في زياده في كل شيء لكن مش تروحي تحجي وتعملي كل النصب ده علشان بس تبقى خلص خلصتي الركن اللي عليكي ماذا صنعت العباده في قلبك العبادات المقبوله اثرها واضح على العبد انك تجدي نفسك كلما ازددت عبادة كلما ازددت انكسارا لله عز وجل كلما ازددت عبادة كلما ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى كلما ازددت عبادة كلما حستت منك عبت مقيرة ما يمكنك شيء أمدا ليس لك حول ولا قوة لا تملك لا حول ولا قوة ولا موت ولا حياة ولا مشور فتزدد حياءا تزدد قربا تزدد إقبالا تزدد إقبالا تزدد محبة تزداني مهابة خوف من الله عز وجل ولذلك كلما ازددت علم كلما ازددت قرب كلما ازددت فهم كلما ازددت خشية خوف من الله عز وجل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 مش مشكلة. من أول شيء. فاغتسل وتنظف وطيب بدأك. ثم البس ملابس الإحرام وهي الهزار والرداء. وللمرأة أن تلبس ما جاءت من الفياب الساترة من غير زينة أو تبرج. ويستحب أن يكون الإحرام عاقب صلاة فريضة إن كان الوقت وقت فريضة. وإن لم يكن وقت صلي ركعتين ناويا بهما سنه الوضوء ثم انو الدخول في النسج الذي تريد فان اردت الافراد فقل لبيك حجا وان اردت القران فقل لبيك عمره وحجا وان اردت التمتع فقل لبيك عمره ثم اشرع في التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك واكثر منها حتى تصل الى مكة وتشرع في الطواف وتذكر انه بدخولك في النسك يحرم waarom? wat? wat? wat? wat? مني من ذي الحجة. وان كنت قارنا او مفردا على سبحانه وتعالى له الحج كنت توقفت معكم في الأسبوع الماضي في ما يصطح القلب ثلاث أشياء أو أعظم ثلاث أشياء تصطح القلب سير القلب اليقظة كيف يستيقظ القلب كيف نعم عايزه دي هل تريد عندك في المسجد هناك؟ إن شاء الله بقى هناك في المسجد عايز سيديك سيدي حاضر هل ده الوقت من ناس حجت فاطمة خلاص؟ ولا ده ها؟ ندهالك إن شاء الله بإذن الله حاضر انت تدخليها عندك كل الحاجات دي عليها فاطمة؟ هي فين؟ ما طيب ماشي حاضر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله نقول أحبائي من أعظم أسباب زيادة الإيمان يقزت القلوب اللهم يقز قلوبنا لأحبي الأعمال اللي تحبها يا رب العالمين يقزت القلب في سيره إلى الله عز وجل بذلك يقول ابن القيم رحمه الله عليه أول منازل سير القلب إلى العبد إلى الله عز وجل يقظه يقزت إيه القلب يعني عشان القلب يسير إلى الله عز وجل عشان القلب يزداد يعني الإيمان يملأ بالإيمان لازم يصحى لازم القلب الغافل لازم يصحى هذه البداية قيل من علمات هذه الأهم أهم الوسائل التي توقز أو تعين على هذه ليقظى ثلاث أشياء أو ثلاث وسائل الخوف من الله إن القلب يتفبر فيه الخوف من الله قيل الخوف من الله هو الذي يعين العبد على كل عمله كل عمل بتعمليه تقولي انا بعمل عمل ده خوف من ايه هنقول خوف من ايه بس في ثلاث اشياء قيل وسائل احياء الإيمان وسائل إحياء القلوب وزياده الايمان في القلوب اعظمها ثلاثة اشياء قيل اولها الخوف من الله وثانيها التعلق بالقران وثالثها قيام الليل ثلاث اشياء تحيي القلب ان الانسان يعرف قلبه الخاص ويعرف ويخاف من ايه وهي مواطن الخوف اللي هنقولها دلوقتي فهي قيل البدايه الحقيقيه لسير القلب الى الله سبحانه وتعالى من خوف ايه اللي بيخاف بيعمل اللي بيخاف ما بيعملش لهذا هذا ليس خوف انما ذلك هو الشيطان وخوف اولياء فلا تخافون مخافين ان كنتم مؤمنين ذلك هنا يقول إبراهيم قيل في أحد السلف يقول الخوف إذا سكن القلب أحرق الشهوات يعني مش تقدر على أي شهوة لو سكن القلب الخوف ما فيش أي شهوة تجرؤ تيجي من الإستندة. ليه لأن في حاجة ممكن تحرقها اللي هو الخوف من الله عز وجل ولذلك وتعين العبد على انكسار او كسر حب الدنيا في قلبه الخوف من الله عز وجل بذلك قيلة لم يزل الانسان صاحب الخوف يضرب على صاحبه حتى يجد الطريق يبطل الانسان خوف, خوف حتى يجد الطريق زلك هنا لم أثنى ربي سبحانه وتعالى على الملائكة قال فيهم انهم ايه كانوا ايه من خشية ربهم ايه على المؤمن وكانوا المؤمن كمان مشفقون يعني عندهم خوف وانكسار وذلة وخشيه واخبات لله رب العالمين نقول لماذا الخوف من الله ليه الخوف من الله قيل ان الخوف من الله هو دافع لكل عمل الخوف من التقصير انواع الخوف لدينا قسمه انواع الخوف نخاف من, من ايه واحد يقول طب وانا خاف من ايه واحده تقول لها مثلا ايه اخاف الله عز وجل تقول اخاف من ايه اخاف من ايه اقول لك هتخاف من ايه نمره واحد خوفي من التقصير في حق العبوديه الخوف من التقصير في حق العبودية مين فين عبريةه إذا ربي يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لو الإنسان هيئوم بحق العبودية والله ما رفع رأسه من الأرض ساجدا لله والله ونقول والله ما عبدناك حقه كما تقول الملائك لو الإنسان يعرف حق العبودية لله الوحد ولكن ويقول ربي فما ظنكم رب العالمين انخلائكم للعبودية ظنك إيه ظن العاصي بربه وهو عاصي ظن المق... المعرض عن الله إيه بربه وهو معرض ظن البعيد عن الله إيه وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى وقد اتبع ابتعد وانشغل ولم يقدر النعم وتقدير نعم الله عز وجل شكر والشكر عمل اعملوا آلة شكرا وقليل من عمد يالشكوري اذن الخوف من التقصير في حق عبوديه الله الواحد الاحد الذي ما خلق الا للعبوديه اوقات في اي عباده من العبادات اقل ما فيها انك احيانا ما تقولي بعباده من قبل ان تكوني قمت بهذه العباده وأنتي بها على حق القيام لكن ما زال بالانسان تقصيرا في حق عبوديته لله الواحد الاحد سبحان الله يا جماعه اول ما نسأل يوم القيامه عندهم بيس ان انا مصحح جسدك هيسال عن ده الم نوريك الماء البارد ومن بيت النام مصححت جسدك عملت ايه بجسدك الصحيح انتظرت لما جسدك يمرض وبعد كده قلت انا عايزه اعمل بين ايام بين ايامك الجسد المعاف وترجت نفسك لحد ما الانسان يمرض جسد ويقول انا عايزه اعمل لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أننا لا نكون مقصرين في أي عبارة من عبارة الله سبحانه وتعالى إذا كان عندك القوة والصحة إياك تضيعي الصيام أعوذي الله عز وجل إياك تضيعي هذه النعمة لأن الصيام نعمة لمن استطاع عليها نعمة لمن أقدر ربي عليها وأما الصوم فانه ليك وأنا أمزبين كذا أن الصلم يباعد بينك وبينك Wijh ik, 70, chriefen. Ja, je hebt het over de 70 chriefen. Als het een dag is, heb je het over 70 chriefen. Maar als het twee dagen is, wat is er de tien? Je hebt het over de moeite. En jij, jij, je de duivel binnenkomen. Je de duivel Je de En de de de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 تعظيم je de rabbijnen hebt, heb je de rabbijnen. Ik heb de rabbijnen. Ik heb de rabbijnen. Ik de rabbijnen. Ik heb de rabbijnen. Ik de rabbijnen. Ik heb de rabbijnen. Ik heb de يا مدبر، heb de rabbijnen. Ik heb de rabbijnen. Ik de rabbijnen. Ik de rabbijnen. لله سبحانه وتعالى خوفك من مهابة الله إن المطلع على سمعك وبصرك ونظرك تصرفاتك وسلوكك وكلامك ومعاملاتك وأخذك وعطائك يزداد في قلبك هيبة مطلع عليك لو كنت انسان لو سبحانه وتعالى كنت في بيتك وقلت في انسان ما يقعد يراقبني على كل تصرفات قصرت في كذا وعملت كذا ما وضقتش بيتي ما عملتش طبختي ما هتبقي متحرجه ولا لا هتتحرمني لكن المطلع عليكي ده وللا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى مطلعك عليكي في السر وفي الداخل وفي الخارج يعلم السر واخفى يعلم اللي جواكي فتزدادي مهابه وتزداد خشيا وتزداد خوف وتزداد عمل كل ما تزد خوف تزداد عمل الخوف الذي يري ذلك الخوف من عقبة الذنوب أخاف طبعا خوف من عقبة الذنوب إن أعمل ذنب يأخذني ربي بأخذ عزيز مقتدر أسأل ربي أسأل ربي أن يصلحنا وأن يطب علينا توبة النصوح نزينا يا احبابي ان الله كتب ان الله ذكر ابنك ذكر في كتابه اعصاه الله ونصره كل شيء محصى علينا ختي ظلمتي فعلتي شيء لا يرضي الله عز وجل محصى عليك في كتاب لا يظهر صغيره ولا كبيره الا اعصاه ووجده معامله حاضر ولا يظلم ربك احدا ولذلك أنا خاص من عاقبة الذنون في قول ربي سبحانه وتعالى فليحفر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم ايه؟ اه الناس اللي هما بيقولك نأخذ ايه؟ يعني السنة بالنسبة لهم معتبرينها كشيء رفاهية بعض الناس كده مت... لانتم حتى تسمي الناس مسميات ها؟ ايوه الناس تعتبر تقولك السنة مش مشكلة ويقول ربي فليحذر تنبيه تحذير من من ان الملك السماوات والارض ان الرحمن الذي استوى على العرش يحذرنا ان نخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ونخالف الرسول الا نخاف عقبه البلوغ يقول ربي وتحسبونه هيا وهو عند الله يعني امور كثيره جدا في حياتنا او في حيات ناس كثيره بتعمل امور بتظنها بسيطه لا تبالي بها بيحسبوا الأمر بسيطة لكنها عند الله عظيمة شديدة لو يعلم كل إنسان ذلك والله يحب إلى خاطة الله لذلك ونقول يذكر الإنسان في عقبة الدروب فكلنا أخذنا بذنبه كل واحد يتخذ بذنبه ما هنرشد فلان اللي قال ولا فلان اللي عمل لي لا كل واحد فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من ايه ارسلنا عليه ايه ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسرنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله يظنهم ولكن كلم أنفسهم يظنهم لو يعلم العبد ذلك لخاف الله لخاف عاقبه العذاب انه لابد ربي سبحانه وتعالى لابد ان يعاقب العبد بذنوبه سواء اجلا او سواء عجلا لو قرأ العبد في كتابه الكريم فاصابهم سيئاتنا إيه؟, ايه ما عملوا وحاقوا بقالفة. لما تيجي الانسان كده سبحان الله تحق, مكر. مك تحق مين ما مكروا مهما كان الانسان يمكر المكر السيئ يحق بمن بأهلي ولا يحق المكر السيئ إلا باهله لذلك نقول لو تذكر العبد ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك جزيناهم ببغيهم لابد أن يجاز كل إنسان ببغيه يأتي يوم إذا كان ذلك اليوم يظن بعض الناس بعض الناس يظنون أنه بعيد لكنه قريب يحسب الناس هذا اليوم بعيد وهو قريب كما ذكر ربي في كتابه كما قال ربي هذا الخوف مفروض أنه لا ينقطع أبدا بذلك هنا يقول ربي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين خوف اللي هو خوف عاقبه الذنوب اسمه خوف عاقبه الذنوب خوف الإنسان لو أذن يذل عليه لقوف في الحال خوف الإنسان لو حتى مش هو الأزنب لو حتى اللي حاوليه أزنبه حتى لو اللي حاوليه أزنبه يؤمن الرقاب على الكل يأخذ التقي بتقواه ويأخذ العاصي بمعصيته ويبعث الإنسان كل يوم مقيمة يبعث على حاله الطائع على طاعته والعزي على معصيته وكلن أخذنا كلن وكل أخذنا بذنب نخاف من ذلك نخاف أن رب سبحانه وتعالى يأخذ الإنسان ساعة المعصية أخذ عزيز مقتدر يخشى النائ يخشى الإنسان ذلك لبنت أن ساعة المعصية لو إنس نظر نظرا لا يتحمل أو يتكلم بكلمة لا يرضي ربهم أو سمع سمع نعلم أنه يغضب الله يبقى ساعتها يحتاج الأمر الى ان يمتلئ القانون بالخوف والنفس بالتوبه والانابه والرجوع الى الله عز وجل في... فيجدد عهده مع الله عز وجل بانه ينيب ويبعد وينوب الله سبحانه وتعالى الخوف من غضب الله خوف ده الخوف الرابع نحن نتكلم الخوف انواع الخوف ده ايه, إيه نخاف من ايه ولا من ايه ولا من إيه؟ كل حاجه الخوف من غضب الله عز وجل فلما انسفونا انتقامنا منهم كما قال ربي في كتابه فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاحقين شوفي لنا ربنا لما قوم بيغضبهم ربي ربي سبحانه وتعالى وبيغضب عليهم ربي فلما كلمه شديده فلما اسفونا اغضب الله عز وجل انتقمنا منهم وكيف يكون انتقام الجبار كيف ينتقم الجبار سبحانه وتعالى رزاك هنا نقول أفأمن أهل القرى أي ياتيهم يأتيهم ايه بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحن وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا أنهم خسرون أنت العبي وتعرضي عن الطاع وتعصي وتخفلي وتظلي وتسيئي وتعملي كل ما لا يرضاه ربي وبعد ذلك بتامين ربي سبحانه وتعالى من يقول ذلك فيه يذكر ربي سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه هليم شليل تعرفين كلمة هليم؟ موجع إذا أخذ, أخذ عزيز مقتدر مالك مالك الملك كيف يكون أخذ مالك الملك؟ كيف يكون انتقام من عبده الذي عصاه وأعرض ذلك كنا نقول سبحان الله من الأشياء يا حبائي التي تغضي الجبار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك الأمر حتى لو في بيتك حتى لو مع أهل بيتك المفروض أنه سبحان الله كما جاء في الحلسة تأمنا بالمعروف وتنهونا عن المنكر ايه؟ أو يوشك أن ينزل عليكم ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عليكم عقابا أو عذابا من عنده لبيثا لبيثا كانوا لا يتهاونون عن منكر فعلي لما كانوا بيشوفوا المنكر كده مش مشكله مش مشكلة. بعض الناس لما ترى المنكر يعني بعض الناس الله طبعا هي حالات البشر هكذا بعض الناس ترى المنكر وتستعذب المنكر يعني سلام تستعذب تحب المنكر الناس ترى المنكر ولا تذكره حتى بقلبها وبعض الناس لو سمعت على المنكر تغار تغار وتخشى أني أخذ ربي العب وهم على إذا كان حتى بالشوال لعين المنكر إذا كان غير ويقوم بالمنكر لذلك حتى لا ينزل عقاب ربي سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الخوف يا حبايما الاستدراك ده الخوف الخامس أتقول أخاف من هي ولا من هي خوف كتير خوف من الخوف من الاستدراك إن je kunt dat je niet in de mail mail in niet in de mail of in de in de mail of in de mail of in de mail de تبقى شايف انها على معصية وتقول الله ربنا بيحبنا حب وهي على المعصية لا يقول ربي ذلك استدراج كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتاة عليهم ايه ابواب كل شيء حتى فرحوا بما ايه اخذناهم يا ربي سبحانه سبحانه ربي العرش العظيم نقول الفرح اللي هو البطر بالنعم انا الانسان يجي نعم تشغل النعم عن المنعم يوم يترك ربي يتشغل بالنعم واحد عنده مثلا عنده مال يوم يتشغل بانه يجيب ايه بالمال ده كله هاكل بيه ايه هلبس بيه ايه هعمل بيه ايه هفعل بيه ايه هفعل بيه بي بي لكن المال اللي هو من الله عز وجل اين حق الله في ذلك المال هذا الانشغال او الفرح بالنعم اي نعم اي نعم من النعم حتى الفرح يدمع بالصح بعض الناس عندها ما شاء الله لقوة إلا بالله عافية تحسي كده إنها بعيدة بعافيتها عن الله عز وجل لا تستخدم هذه العافية في طاعة الله سبحانه وتعالى الخوف السادس الخوف من محبطات العمل الخوف إن يحبط أعملنا أعملنا تحبط إن الإنسان يعمل العمل ويتصدق ويصلي ويصوم ويقيم الليل ويفعل كل ربنا سبحانه يحبه ربي سبحانه وتعالى لكن يأتي بمحبطات العمل فيأتي يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى فيهم أعمالهم كرماد في سورة النور أسرى من بقيعة لكن رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف تخيلي لا يقدرون على إيه لا مما كسبوا على شيء ik heb het gevoel dat ik hier in de zin ben. Ik heb het gevoel dat ik hier in de zin ben. Ik heb het gevoel dat ik hier in de zin ben. Ik heb het gevoel dat ik hier de zin ben. Ik heb het gevoel dat ik hier in de zin ben. Ik het het in وما يؤمن اكثر منهم اكثرون بالله الا وهم مشركون يعني ممكن انسان يبقى مؤمن وشرك طبعا ان يتخذ لله ندا وهو الذي خلقه ان يستعين بغير الله ان يستغيث بغير الله ان يطوف حول بيت غير بيت الله أن, ان يندر لغير الله ان يظن ان في ذلك الكون احد يملك تدبير هذا الكون مع الله عز وجل لو كان فيه ما اله الا الله لفسدته ولذلك كل هؤلاء هذا شرك ذكي وشرك مشرك اصغر ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر قال فيه شبهه بدبي النمله يعني ما يبانش اللي هو الرياء ولا عايز بالله انك يعني إن سبحان الله انك في برضه إن عملك هيضيق لان كان حب محمدا او حب ثناء انت عاطيه دي بتاكلي دي او بتشربي دي او بتطعمي دي او بتلبسي دي او بتديها كهديه دي عشان الناس تقول ايه كده مش كذا؟ علشان ده في نوع من الرياض لكن اعمالك اللي هي الخالصة, الخالصه هي دي اللي تقبل لان ربي لا يقبل من العمل اعمالا الا ما كان ايه خالصا لوجهه كل عمل عودي فكري بقى في كل عمل خالط فيه شيء فالله غني عنه يطلقك يوم يوم نفروكنا يوم القيامه ولمن أشركنا بذلك العمل الشرك ان الشرك ذنب عظيم اشد شيء ظلم على الانسان في حياته انه يشرك بالله عز وجل لذلك اولها اول محبطات العمل انه يجد يوم القيامه كما قال ربي سبحانه وتعالى اعمالهم كسراب بقيع يحسبه ظمئن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوقه حسابا والله صريح حسن أو كظلمات في بحر لجي يغشاه مهج من فوقي مهج من فوقي سحاب وظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرها ومن؟ ما فيش نور؟ ما عندوش نور يا جماعة؟ ما عندوش نور اللهم إنا نسألك نور ما لش نور؟ يمشي بي ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فاماله منور نور اللهم اجعلنا نورا اللهم اجعل في سمعنا نورا وفي بصرنا نور وعن انامنا نورا وعن شمالنا نورا من امامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعلنا نورا اللهم اجعلنا نورا يا رب العالمين احبطات الاعمال احبائي من احبطات الاعمال العجب في العمل العجب بالعمل, العجب بالعمل العجبه بالعمل نسمعنا ان الانسان يبقى معجب بعمله تقول لك انا شنو بعمل ايه انا روح بتصدق وادي الناس الفقراء ازاي انا بعمل مش عارفه ايه انا بقى بأ... لها من محبطات الاعمال اعجاب المرء بنفسه نسقي عملك اللي انت تعبت فيه خلاص لا غير الفرح بالطاعة هي عاجل بشرى المؤمن ان هو ربنا يمن عليه بانه يسعد الطاعة عشان كده بنقول الطاعات مصرات انك تبقي فرحانة بالطاعة بال... اه لكن ما بتوحيب تقولي ناس ده أنا بصلي كذا وبعمل كذا وكذا لكن لو رح تقلت ناس كده يبقى ناس الله لنا وعفو وعفو يبقى من الحاجات اللي هي من محبطات العمل العجب بالعمل والكلام فيه يعني ايه الكلام فيه يعني انت عا عمل خلي سير وق خلي عملك بينك بين ربك خلي العمل ده ربنا يرفعه عملا خالصا لله سبحانه وتعالى العبد مرء عب عجاب المرء بنفسه ومن محبطات العمل المن المن بالعمل المن بالعمل أنا عملت لك كذا عملت لك كذا عملت لك كذا عملت لك كذا يضع عملك يضع عملك نعم خير من عار من معفضات العمل يا جماعة إن في ثلاثة لا ترفع عمالهم من ضمنهم من ضمنهم المرأة الناشية المرأة التي يبيت زوجها والغضان عليها دي من ضمن الأشياء ماهما بيرفعش العمل يبقى العمل هيوصصح مش هيوصل فإن لله وإن أليه الرجعون والعبد الآذق والابن العاق دول لا ترفع عمالهم من الأشياء التي لا ترفع عملهم في أشياء كثيرة جدا محبطة للعمل لكن الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي إيه تغبط الشيطان فدين أعمال زلك من الأشياء التي تحبط العمل هذه الاشياء التي ضحب. الخوف من إيه النقطة التي زلك أوليا النقطة السابعة الخوف من إيه كمان يا بناتي الخوف من عدم قبول العمل إن الإنسان het tij, het salaf, de meemn, jeetelen wat en hun en hopen in de 400. Rijgen. we meten met een man en de afspraak van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van hem kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de دي من الحاجات على فكره العمل المحبطات العمل كل كل ما أنزل الله عز وجل فاحفظ ما أنزل الله فاحفظوا عملك اللي بيحبش القرآن ما يحبش ما أنزل الله يحبط ربي سبحانه وتعالى هنا قبول العمل يا جماعه المفروض الانسان بيعمل العمل ويقول يا رب ما يأمن والله لو الناس كلها مظاهي لو عاد الناس كلها يئنوا عليه والله لو كل الناس أروى في شعر ولا يئمن على نفسه والله ما يئمن على نفسه أحد والله ما يئمن على نفسه أحد ترى بالقبول ترى ولا يأمن إذا إذا فعل من الله عليه وضع قدمه في الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللعنة يشين في إذا متع الغرور يحبئ dunya het magroer we zijn er bij, dat je verdenkt dat het niet doet, dat het niet doet, dat het niet doet, dat het het Als <Sess> we niet doen, als als we إنما يتقبل الله المتقي نحن نعمل ونكدح ونسأل ليس لكن القبول بيد من بيد الله سبحانه وتعالى كما كان الصحابة خوفهم الشديد من النفاق النقطه التي تدل ذلك في الخوف يا أحبائي الخوف من الخزلان الخزلان نسأل ربي سبحانه وتعالى ما هو يتوفيق يخزلان. يا خذلان يا إما ربنا سبحانه وتعالى وفاءك ويسددك إما فيها إيه خزلان نسأل ربي العفو والعافية الخزلان أو الخوف من الخزلان يقول ربي ولو أراد الخروج العد له عد ولكن كري الله إيه من بعث فثبتواهم وقيل أفعلوا مع إيه مع الثاني لو خرجوا فيكم ما زاد إلا إيه خبال عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نعم والأوضاع إيه خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون لهم جزاكم الله خيرا هنا نقول في امر هذه الايه لان التوفيق بيد الله عز وجل البديل اللي يعني العكس التوفيق الا الخزلان نقول الخزلان سبحان الله قيل ما هو الخزلان قيل الخزلان ان يترك العبد لنفسه ولا يعين ربي على نفسه فاتركها لي لمعصيته واتركها لظلمها واتركها لجهلها واترك لحبها للراحه واترك لحبها للشهوات وسبحان رب العرش العظيم ولذلك كأنه وكل الى نفسي ولذلك نقول ولا تكلني الى نفسي طرفه عين يا رب لا تكلنا لانفسنا طرفه عين لأنه لو كنا لانفسنا طرفه عين هنضيع يا احبائي بدون عون الله سبحانه وتعالى ولذلك وإن تكني الى نفسي تكلني الى ايه إلى ضعف الى ضعف والى عوره يا حي قيوم بنقول ايه برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكن الى انفسنا طرفت عين النقطه الاخرى او الساجد التاسعه الخوف التاسع الخوف من من يسلب ان نسلب الايمان الخوف ان نسلب الايمان ان الانسان يبقى ايه ينقلب على وجهه تعرفين في ناس تعبد الله على حرف فان صابرته ايه فتنة إن قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسر الدنيا يعبد الله على حرف إحباري يعني يعبده في السرار كل ما يجيله شيء طيبه يعني يبقى مقصد أول ما يجيله شيء يكون فيه بلاء يبتدي ينقلب على وجهه Zie je dat ze keren met je mezelf, je mezelf, de mezelf, je mezelf, je mezelf, je mezelf, je mezelf, je mezelf, je mezelf, je je mezelf, maar mezelf, je je je je je لما يقول ربي في كتاب الافعال ان مكر الله يصبح الإنسان مؤمن ويبت ايه والعكس يجد الإنسان نفسه قاعد بقى سبحان الله مثلا يبقى الإنسان على طاعه وعينه الايه مقمنه قاعد كل الناس قاعده اهو في معاصي كل الناس بتعمل ايش معنى انا انا بقى وانا افلع على نفسي وانا عامله وكده واقعد اقول ده لا لا يجوز وده لا يجوز وده لا يجوز نعم ف في لحظة في لحظة يبيع دينه فعلا بعرض من الدنيا فياخذ يموت على كده ويبعث على كده وغيره ما شاء الله لا قوه الا بالله يموت على الطاعه ويبعث على الطاعه ولذلك كنا نقول سبحان الله لما شوفي سيدنا ابراهيم كان خائف على نفسه سيدنا ابراهيم وجنوبني وبني ان يا رب لاخر لحظه اموت على التوحيد كانه يقول يا رب لاخر لحظه نموت انا وامتي على التوحيد Sayyidina Abraham, waarom zegt u dat u de dingen van de dingen van de dingen van de de dingen van de dingen van de dingen van de dingen van de dingen van de dingen van de wat van de dingen van de dingen van de dingen van de dingen van de de de بصي تاي سبحانك يا رب العرش من ما رضي واحد مسلم موحد واقوم بس يجيبوا شويه كده اغراءات في الدنيا ينقلب ينقلب بجهله ينقلب لأن الدنيا لا تدوم لاحد فبجهله ينقلب في جهله ينقلب ولذلك نعم من سعيد في البحر ايوه نعم في فته المحيف إن الإنسان يوم على عقدي فتنة المحي على شين كده دائما إننا ندعو الله ربنا لا تذق قلوبنا مع ذلك وهب لنا من دونك رحمة إنك أننت الوهاب دائما ندعو ربي إنه ربنا لا يزق قلوبنا دع ودي دع يا بناتي إنه ربنا يثبتنا على حق للممات يا مسأراء. ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب لا خص يا ربي أقصى دعائي كان مقلب القلوب كان يوم قلبي كل ثبت قلبي ولازمك اكثر شيء لرسول كان دعائي في في في سجودي يا مقلب ايه القلوب ثبت قلوبنا لان الإنسان من الانسان ما سبحان الله لاخر لحظه الانسان يبقى خايف على نفسه زي ما الامام احمد بن قال في في في نزعات الموت قال ليس بعد ليس بعد في نزعات الموت لان الانسان إيه بين اصبعين من اصابع ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ja, ik heb het gevoel dat Ja, hier ben. Ik heb het gevoel het gevoel dat ik hier het dat dat het ويموت على غفلة ويموت على الغفلة ولذلك الغفلة عكس التذكر كلمة غفلة عكس كلمة تذكر فيكون الانسان يظل الإنسان في تذكر يظل الإنسان في تذكر وبعدين يروح يجد الغفلة تجير الغفله فيموت على غفلة نسال الله ولذلك بالنسبة لي هي أسباب الخوف من سوء الخاتمة أسباب سوء الخاتمة يا جماعة إنشغال الإنسان في المعاصي الإنسان دي ما يكون عنده معاصي واحد مثلا على سبيل المسألة يكون قاعد يتفرج على معصية أو بيشوف معصية ويموت عليها أو بيعمل معصية ويموت عليها ويمبعث على ذلك الأمر الخوف من الخوف من نزول ملك الموت وطبعا دواه الموت الثلاثة ده فيه de in de mout is de wai in de in de wai in de wai in de in de wai in de wai in de in de wai in de wai in de in de in de wai in de in de wai in de wai in de in de اللهم توفنا وانت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين ولذلك الخوف من لقاء الموت يعني ايه من ضمن الخوف النقطه التي ترى ذلك الخوف من لقاء الموت الخوف من قدوم الموت وانت مش مستعديه ولذلك الواحد بيشعر بالامر ده يا جماعه الخوف من اللقاء الموت وتعالي يعني تعالي تيجي تبصت لها الإنسان قاعد إيه منشغل بالدنيا من الدنيا وببيته وبأولاده وبحاله وبشأ وبعدين بعد كده يشغر في لحظة ولا... كثير منا يرى ذلك أحيانا تجد الإنسان جد وخفقان في قلبه يقول يا ربي هل هذا هو الموت يا رب العمل قليل الزاد قليل شوفي لحظتي يقول إيه الإنسان يا ربي لو يوم أو يومين يرجع الإنسان عشان يعمل صالح يا رب يوم أو يومين يرجع الإنسان عشان يزداد عملا يا ربي أولى حظاء عشان يرجع الإنسان عشان يزداد وما ذلك بين يدينا أيوة زنزمين ملات نشاء الخوف من سكرات الموت الخوف من سكرات الموت عشان كنا نستعيز بيه نعوذ من موتي وسكراتي نستعيذ نستعيز نعوذ بالله من الموت وسكراته والشرات وذلاته إن رجلي تنزلق وال ايه الموقف الشديد ويوم القيامه ورعاتي نعوذ بك من كل ذلك يا رب نعوذ بك من كل ذلك يا رب الخوف من سكرات الموت وقبض الروح ومعرفة المصير هكذا كان الصالحين ساعه الموت ما كانوا بيبكوا على الدنيا لكن كانوا بيبكوا على المصير يا ترى هنبقى فين وزي كلام ديك الإنسان بيفكر في الموت بيزداد عمني وقول إيه خشية لأنه سبحانه لأننا بين يديك المصير المجهول ترى أيدي الطريقين نحن هنا ولا هنا وزي كأن الصحابة كثير من الصحابة رضوان الله عليهم عندما يكون في سكرات الموت يبكي يقول أبكي على دنيا أبكي على الولد تبكي عشان تطرق ولادك تبكي علشان الدنيا يقول لا يبكيني ذلك ولكن يبكيني أي مصير أكون صحابة الصحابة أي مصير أكون الخوف من السكرات الموت الخوف من قبض الروح الخوف أن يأتي في ذلك المصير علينا نسأل الله لنا العب الخوف يا احبائي من سؤال اللي هي التمت أسئلة اللي حنا المفروض نعيش علشانهم اللي هو بنسميهم إيه ثلاث تسئلة في حياتنا إنهم السؤال منكر ونكر سؤال القبر سؤال القبر سؤال الثبات أو علم الثبات سؤال الثبات أو سؤال الخزلان سؤال التوفيق من الله عز وجل أو الانسان إن يخزن لأنه ما كانش يعمل يثبت الله الذين امنوا تخلي طبعا وحدا بيجي يتذكر وحدا بيجي يتفرج على منظر القبر يا جماعة ويشوف كده القبر كده ويأكد يا ربي ضيق مظلم جدا تراب من فيه ولا فيه ونيس ولا فيه حد معاك ولا فيه نور ولا فيه اي شيء ممكن تقولي من, بيه من المبهجات اللي انت فيها لشين كده بعض الناس تقولوا عملونا فيهم نور نور من هو انت تحس بالنور نور من الذي تضع فيه قبرك Heerlijk is een voren. Versie naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar in naar voren naar de naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar voren naar يقول أنا عملك عملك الصالح في الدنيا والآخر إن شاء الله كله يأخذ بإذن الله يا مديحة قليلًا كلنا عشان يأخذ يا مديحة هو كل صائمين ما شاء الله منكم يا رب العالمين يقول ربي سبحانه وتعالى من الخوف الذي نقوله أيضا النكوة هي الخوف النقطة 14 الخوف من أهوال يوم القيامة يا أيها الناس تقول ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضاعة عما ما أرضعت. ها وتضع كل ذات حمل حملها من الشد من الماء وترون الناس سكارا وما هم سكارا ولكن عذاب الله شديد يوم تمر السماء وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ المكذبين نقول يا أحبائي الخوف من أهوال يوم القيامة تذكر ربي سبحانه وتعالى بايات كثيرة في كتابه الكريم الخوف من إيه كمان الخوف ان الله سبحانه وتعالى يطرحنا في النار ولا يبالي من سوء اعمالنا يسأل الله العفو والعفية شكرا يقول ربي في كتابه يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ من شلال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نقول سبحان الله تقوى الله فلا يتقوى الإنسان أو لا يتسلح الإنسان أو لا يعان في هذا الخوف بمسط تقوى الله تعالى بنت تقوى الله تقوى الله يا بناتي تقوى يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لذلك نقول لا بد أن يكون المسلم كين المسلم ويخاف ربي خوفا صحيحا لا بد ان يكون خوفه وخوف علم بتقوى الله بتعلم العلم الشرعي بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى بفهم احكام شريعته بالاقبال على الله بترك اعمال الجاهلية انا عارفه الربع ساعه الاخيره دي للاسف الدرس بيبقى ساعه ربع لسه بدري طيب ماشي طيب كنا نقول سبحان الله اي نعم صينيه يا ف... يا حنان حنان صايمين الاول يا حبيبتي ايوه نعم يا حبيبتي لسه صاامته لسه لكن... ما شاء الله طيب خير آه. نعم حنان إلى الى نفسه أقول لك عدم التوفيق ما يدفع فرشه ياكل نفسه قام هو بيقول لك ياكله يمسو ايه اللي هو الخزلان لانه يعمل ان يتركه لنفسه في المعصيه هي بقى شوف حتى على الرخص ده مع عكس التوفيق الخزلان اكل الخزلان يعني ايه ياكل ربي لنفسه فاتركه المعصيه يتركه هان لما هان على الله تركهم ربي سبحانه يعصي يعرض يغفل ما يعملش ما يرضي الله يتبع شهواته رفع المعونة معونه لانه هو اياد لم يعينه لأنه هو اللي ارتضى لنفسه ذلك لما ارتضى لنفسه هذه المهانة ترك ربي سبحانه وتعالى المعون عنه ما كان اهلا لذلك الأمر فانشغل بالمعاصي فكان الخزلان من الله سبحانه وتعالى لذلك هنا نقول يا جماعة إنه إذا كانت محبة الله سبحانه وتعالى بالفطرة بديهي معرفة. أنا بخارت من اليوم ده اللي فيه رعب معلش إذا كانت محبة الله بناتي بالفطرة يعني لما تيجي تبصي تلاقيه سبحان الله أي إنسان تسأليه بتحب الله عز وجل تحب أتحب الله عز وجل تقولي طبعا الفطرة لكن هذه الفطرة التي توجد في قلبك تقوى بالعلم تقوى بالعلم لأن أنت فطرتك بتحب ربنا لكن زي ما يكون الإنسان كده بالضبط كده إيه الجاهل أين الدليل بتحب ربنا لكن أين الدليل التي تدللي به بقى بالعلم بقى زي بالضبط كده بتيجي تقولي انت فاهمه النقطة دي بتقولي ايو فهمها طب بينيلي ان انت فهمها لكن مش مجرد اه طبعا انا فهمها بس مش قادره اعبر لا لازم تعبري طب اعبر ازاي ما دليلك تقوى بالعلم قيلة حبيبتي من فضلك يا حبيبتي من فضلك اعودي مكانك مديحة يا شغل وقوة ايها يا مديحة مديحة لو سمعت هو نقول محبة الله سبحانه وتعالى فترة في قلبك لو جيت الطفل الصغير ويتحضر ربنا اللي بجملك كل الحاجات الجميلة هيقولك هي ايه طبعا فترة فترة الله التي فترة الناس عليها لكن هذه الفترة تقوى قيلة تقوى هذه الفترة بالعلم وتضعف بالشهوات الفطرة السليمة لطقوة بالعلم المنتبهين معي انتبهوا معايا، واللي عايزين يأكلوا خليهم يأكلوا معي طقوة بالعلم وتضعف بالشهوات والشبهات بمعنى الحب ده اللي في القلب لما تيجي الإنسان والعايزة واللي عنده دايما شبهات مجادل دايما طب بس أنا مشاكل في كذا طب أنا مش مقتنع بكذا مش أنتوا تصنعها بالناس بيعملوا كذا دايما مرضى قلوب نقول دي بتضع في الطريق للمحبة دا لشان تكون محب لله لازم تقول آمانت بالله ثم استقيم جوارحك الله ساقد لله عز وجل كل ذرف كيانك على يقين بأنه والله الواحد الأحد سبحانه وتعالى لذلك نكون نقول يقول ابن عبد تيم الشخ الاسلام رحمة الله عليه وكذلك حب الله والرسول وكذلك حب الله والرسول فحب الله يحصل لكل مؤمن حب الله ورسوله يحصل لكل مؤمن فاذا لكن المؤمن الذي على علم شرعي اذا خير بين اهله والله ورسول اختار الله ورسول لكن الانسان التالف او بتحب الله ورسوله طبعا بحب الله زوجته طب لو خيرنك بين ده اهلك وبين الله ورسوله ايه لا يختار اهله حتى والدليل عجيب انه ممكن جدا نعصر لا في اهلي إن ممكن جدا أهل يطلبوا حاجة فيها معصية يوافئهم لو حبه لو كان محبا حبا صادقا ليه ورسوله ما عصى فيهم أحد أبداً هم يقول سيدنا هؤلاء هنا سيدنا هؤلاء كما قال يا عمر سيدنا هؤلاء عم. سيدنا هؤلاء نعم مختارة مختارة, مختارة. لأنه لا أحب لقاء أحب الله لأنه أقبل على الله وأحب ربي لقاءه وعاياً هذا النعيم يعني الإنسان والذلك خدي خدي يا بت اه بديها خدي انتوا شايفين حاجه خدي يا بت لا لا شايفين شايفين ازازة؟, ازازه يا ماني شايفين ازازه ولا ايه لا لا في <متصفيق> كوبايه خير افضل خدي يا بت شوفي معك كوبايه ده ولذلك نقول ولذلك قيل المؤمنون متفاضلون في المحبة شوفي على قدر علمك على قدر خوفك على قدر حبك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 حبيتيها يعني حبيتي الطاع بمعنى اصح مش بس نعم احسنتي اصبحت الطاعات على نفسك مسرات ما مبيتش ثقيلة لا مش ثقيلة ابدا مش ثقيل انها وجعلت قرة عيني يفسشوك كل واحدة فيه كنتون ايه اه وجعلت قرة عيني يفسشوك يا بلال بالصلاة زي قيام رمضان يعني ولزيلك ليه رمضان بنبقى لا لابدنام ولا ناكل الاكل يعني اللي احنا ده ممكن تكون وكبة واحدة لكن ليه بنبقى مشرحين ليه بنبقى مشوق عشان, عشان امتلا القلب بالمحبه ونضحت المحبه على الجوارح فكانت الجوارح ساجده لله اذا سجد زي الحج الحج مشقه ولا لا جدا لكن يا كل لحظه من لحظات الحج سبحان رب ليه بنبكي بكاء شديد لما جناش الحج في سنه ليه الدموع بتسيل على الارض لما جناش الحج في سنه لأن القلب تعلق en Wanneer ik dichter kom, dichter verbonden, hoe De gelovigen zijn verspreid in de liefde. Wanneer ik mijn hart verleid, verleid door ik verleid. Ik ben verleid je de liefde verleidt, verleid je de liefde. Als je يعني تخيلي إن انت سبحان الله ان تخيلي ان انت تنامي على الصلاه مثلا لا لا مش ممكن فحبيت الطاع او قيس عليها اي طاع من الطاعات الصلاه الذكاء انك تصلي زكاتك انك صلاتك انك تعملي الفروض اللي هي موجوده اركان اسلامك ولذلك هنا حبيت الطاع لانك تعلمي انه لن تتقربي الله لشيء حب من ما افترض عليك نعم Beste witte drive, de beste woorden zijn: hette taal, hette taal, hette taal, hette taal, hette taal, hette taal, taal, taal, taal, taal, taal,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 تعب تعب تشعري بيه تعب لكن تعب إي تعب حتى مع لانك بهذا التعب إذا هذا ده ذليل محبة ذليل محبة انت تعملي الفرد ومش مستكفيه إير الزيادة آه النوافل تقرب الله عز وجل بالنوافل دزيادة محبة ولازال وعبد يتقرب النوافل حتى أحبه فتحسي النوافل بالنسبة لك أصبحت كأنها زي بضط من الناس يقولوا إيه مثلا يا جماعه ما تصوموش العشر من ذو الحجه يا جماعه ده مش عارف إيه النبي صلى الله عليه وسلم يصدق طيب طيب لكن هي من الاعمال احب الاعمال الصالحه الله فيها ينزل عشره ولا لا وهي الصوم من اعمال الصالحه ولا لا خلاص لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك صوم العشرة 10 لكان كان صوم العشرة 10 فرض علينا لكن هو خفف عن امته عن أمته يبقى الامر ان انت تصوم عمل صالح وتعمل كده يا هذا الامر ليس فالمؤمنون متفاضلون متفاضلون في على سبيل المثال متفضلون في حبهم للطعام تجد البنت ال... أنا بقول البنت على البنت اللي تجد الإنسان يقوم قيام الليل ولو هاي قيام الليل مثلا تجد قيام الليل على بعض الناس مختلفة بعض الناس ما شاء الله تقيم الليل من أحب العبادات عندها يعني قيام الليل حتى تقضي بالساعات الطوال في قيام الليل ولا تمل tekenen in de zegenen. We hebben een aantal zegeningen die we gebruiken. We hebben een aantal zegeningen die we gebruiken. We hebben die we gebruiken. We hebben een aantal zegeningen we We een aantal zegeningen die we van We hebben van aantal zegeningen die we gebruiken. We hebben een aantal zegeningen die we gebruiken. We hebben een aantal zegeningen die we We een we We we de we من انت بتدليلي على انك بتحب الله عز وجل ان يكون عندك شكر عندك رضا شكرا حياتك كلها شكر تحس ان انت سبحان الله اللهم لك الحمد يا ربي لا تتصوري اني ممكن يا مني ربي عليك ابن عمه افضل من أنت فيه ابدا ولا تظن اني هو ربنا اعطي لحد احسن منك ابدا ولا تتمني لو شفت اي حد عنده شيء تظني. ما تظنيش انت حتى ما بتشوفيش شيء لأنك لا تمد عينك إلا عندما تعلم، لا تمدنا عينك إلا إيه؟ أنا قل فيها ربي زهرة الحياة الدنيا ما بتبصيش ليه؟ لأن إنتي مستكفي عطيك ما فيه من الخير هتبصلي بقى هتنظري ليه؟ ده حب ده حب لأن ابتلى قلب حب اللّه والحب اللّه عز وجل يعلم أن الله أعطى وأفضل شيء أفضل شيء حتى لو تحسي في نظر الناس إن إنتي عندك بعض النعم مش موجودة عندهم عند بعض الناس تظن ان بعض النعم عندك مش موجود هم عندهم لكن عندك انت لا يمكن يكون الناقص عندك الا زياده من من الله عز وجل احساس بالرضا احساس بالايه بالتشبع بالرضا بالشكر بانه يا ربي سبحان رب العرش العظيم اعطيتني كل ما ما سالت وما لم اسال يعني ولذلك ده حبي يا جماعه لما بالظبط كده ولله المثل الاعلى لما تيجي تنظري شو محاولة نعم <تصفيق> اللي هو إيه <تصفيق> إيه <تصفيق> <في> <تصفيق> <مين فيه خلاص؟ تصفيق> كده ما عشان ما نرجع تاني المؤمنون المؤمنون في المحبة على قدر شكرك لله على نعمه على قدر انك محب حتى لو كان اللي عندك ده مثلا تقولي ايه عندك حاجه مثلا عندك بلاء تقولي تعلل للبلاء كده بتقولي والله الحمد لله يا ربي والله ان الشيء ده لولا الشيء ده اتصرف لي كذا واتصرف لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا وهو بلاء في نظر بعض الناس كان عندك في نظرك عملها نعمه وقعدت شكر ربنا عليه ده حجه عين السلام نحمد هذا شكر لله سبحانه وتعالى فالمؤمنون متفاضلون في النعم النقطة الاخرى اللي بنتكلم عليها في المحبة يعني اللي هو بيولد الخوف يعني بتولد الخوف والإقبال على الله عز وجل أنس تجد الإنسان لما يخاف يعمل يأتنس سبحان الله يخاف يعمل يأتنس كأن الله الذي أودع في قلبه الخوف من الله عز وجل يريد ربي سبحانه وتعالى أن يقريب له يقوله إليه فيكون حبا من الله أن يملأ قلب هذا العبد بالخوف فيقوي إلى الله ويفر إلى الله بفراره إلى الله عز وجل يشعر بالأنس فلا يأتنس بشيء في الدنيا بس أنسه بالله عز وجل أدمر شيء في الدنيا أن يبقى عد مؤتنس بالله سبحانه وتعالى ولا يشعر بالطمأنينة ولو كان كل نسح عليه إلا بالطمأنينة في جنب الله عز وجل سكينة الطمأنينة تتنزل على قلبه ويشعره بعد ما ان قلبه بالخوف الامر يجب ان يكون هذا الامر هذا الامر بحلاوة التضرع حلاوة المناجاة حلاوة المناجاة يوم لما الإنسان الامر يجب يخاف، يكون هذا الامر الله عز وجل، هذا لسان حاله يقول لي هذا حاله يجب ان يكون هذا ليس لي ان يكون هذا الامر يجب ان يكون أحد أركل لي إلا أنت، فأنت. ب... بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك لما من القيم يتكلم عن الأسباب الجلبة لمحبة الله عز وجل، عشان الإنسان يعيش في سعادة، لازم يبرهن إنه بيحب الله. وزي ما قلت لكم تتفاضل المؤمنين في المحبة، محبة الله، المؤمنين يتفاضلون في المحبة عن إيه؟ يعني واحد أرفع من واحد، واحد بحب الله. بس بيحب يور برهن على حبه برهنه شديدة عملوا باين انه محب الله عز وجل من غير ما يتكلم عن محب سلوكه وانت وانت حديثي بين خلاني هو مش عايز يتكلم عن حد إلا عن من؟ اللي عن اللعب مش عايز يقعد الا في حديث عن الله عز وجل اجمل المجالس واجمل الاحاديث ليه هو الحديث عن عن من عن الله عز وجل واحد ثاني مؤمن بيحب الله لكن ما يمنعش ان يحب يقعد فوس مش عارف ايه ويغلط ويخطئ هل يستوي الحب هذا مع الحب هذا درجات ويتفاوتون حب العبد سبحانه حب الله اذا سكن قلب العبد طابت شغاف قلبه طار القلب بدون اجنحه لما يكون الانسان يمتلئ قلبه بالمحبه لله عز وجل طار القلب بدون اجناحه يصير الانسان كده وكانه ايه كأنه في دنيا او في ملكوت غير ذلك الملكوت في جوفه وأنا جال ولذلك لابد بد للإنسان أن يتعرف على لا بد للإنسان أن يتعرف على الأسباب الجالبة إنتي من الجماع اللي هنا دول؟ آه. مديحة؟ إنتي هنا من هنا؟ أيوة كده كده كده خدي طيب خلاص ابن القيم قال لك يا عبد يا فقير اتعرف على الدلائل المحبة وجرف كده انت منهم ولا لا وشوف درجة محبتك انت من الدرجة أي درجة الدرجة كام انت اول شيء من الاسباب التي الجالبة لمحبة الله والموجبة للمحبة قال لك قراءة القرآن بتفهم وتدبر قراءة القرآن بتفهم حب القرآن من اعظم دلائل de kans om de kans te geven, is dat je kunt zeggen dat je kunt zeggen dat je kunt zeggen dat je kunt zeggen dat je kunt zeggen dat je dat je kunt zeggen dat je kunt je kunt zeggen dat je kunt zeggen dat je je ثم نقول بعد هذا القران قراءه القران كلام ربي التقرب الى الله بعد, بعد الفروض بالنوافل تجد العبد المحب لله عز وجل او تجد الاخت المحبة لله عز وجل بتؤدي فروضها ان شاء الله وتشوفي بقى النوافل حريصه ولو كانت فيه تؤدي النوافل ولو كانت لو مثلا حتى طلعت على مثلا شوفي نعم فيه لو سنا كده تطلع مثلا على يعني زي ما احنا بنك بنتكلم مثلا في الحج كده تقف مثلا على الصفوة المروه Tiddel hakkijan, trapt ze aan, sana, de sana, sana, sana, sana, de sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, de sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, de sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, عند غلبات الهوى إيثار إيثار محابة عند غلبات الهوى يعني إيه؟ يعني يعني في حاجات نفسك تتعبيرها بصر واحدة أقولها إيه؟ حبيبتي ربنا يسألنا كذا طول بس ما معدارش نفسي مش بالطوعي أن أعمل كده لا إيثار محابة عند غلبات الهوى لما تيجي نفسك الأمرض السوق تغمورك بشيء شوف الشيء ده يحب ربي ولا لا يحبه فتجعلي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولذلك هذا الذي خاف مقامر به له جنتان هنا نقول إثار محب عند غلبات الهوى لما تلاقي الهوى يغلب على الشيء كده هي كفتين بيزان ما يأمر به ربي وما تأمر به نفسك الأمر بالسوء انت لنت لنفسك الأمر بالسوء أي حب هذا فين حبك لله؟ Waar is ik de van je mening? Z lent je van u cultuur is geen eigne manier. Of we zeggen dat ons niet recht verso Luis probeer je Hem in het maal van om te plaats jongeren. mudstellen en dan. dock voor dat is en het gezamengeden. Ja, ik zei over het borderes. Ik trad naar mij de فاكرين الاصفار الماضي كنت اكلمكم عن ايه اسماء الحفير يحفظ عليك ايه كل شيء كل شيء يحفظ عليك جواحد يحفظ عليك اسلامك يحفظ عليك ايمانك يحفظ عليك قلبك يحفظك من اعدائك يحفظ عليك اعمالك الصالحه يحفظ عليك كل جو... جرح من جواحد يحفظ ولادك من بعدك سبحان الله يحفظ المكان اللي انت فيه يحفظك من كل سوء يحفظك من كل مرض تعرفين الجو اللي احنا عايشين فيه ده مش ده هوى الهوى ده الطبيبات اللي معنا دول كلهم مش مليان مشبع مش مش مشبع مليان من الذي يحفظنا مما فيه حفظنا يا احبائي لذلك يعني يمكن احنا لما كنا وقفنا بالاسبوع الماضي يمكن لسه ما كملتلكمش اللي هي اثار اثار ik heb me vergeten. Ik Ik الغالب لكل شيء القاهر لكل شيء القادر على كل شيء الخالق لكل شيء الغني المغني لكل شيء العزيز الذي لا يغلب تحبيها تحبيك هتزداد حب لي العزيز الذي لا يقهر العزيز الذي لا, لا يضام جاره انا لننصر رسلنا لو كنت عزيزا على الله عز وجل لا يمكن لترى تخارئه انا لن... لننصر رسلنا غل ذلك كتب ايه كتب على نفسي لاغلبن انا ورسلي كتب على نفسي الكريم العزيز انو لا يغلب غالب العزيز زال الجلال الذي احاط بكل شيء علما ولا يعجزه شيء in de orde, walla fissamawet. Kull beda mxie zurk en maħabadin. Ela, haasjin, de de lejemtenja, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, haasjin, الرحمن والعرش استوى ولذلك هنا نقول العزيز سبحانه وتعالى الخالق المدبر الذي يدبر لك كل امر كنت نائمه قريره العين سبحانه عزه قوه وعزه غلبه وعزه قهر لو حد قاعد يك وانت على ايمان وانت من من من اعزهم الله عز وجل لا يعزنا نعزه الا بالله اذا كنت ممن اعزهم الله عز وجل لا يصدق احد ان يغلبك او يقهرك لان القهار هو الله عز وجل والغالب هو الله عز وجل لا يصدق احد ان يذلك اذا اعزك الله عز وجل لان العز لله ولرسوله وللمؤمنين بعد كل ذلك ها من الذي في القلب اتنسح منه كل شيء من القلب الا محبه الله عز وجل Zeg dat ik een hond heb gehoord, ik heb gehoord, ik heb gehoord, ik van gehoord, ik heb gehoord, ik heb gehoord, ik heb gehoord, ik heb gehoord, ik heb gehoord, ik heb دي <تصفيق> شوفي امال عندي مين السنه طيب هاي بنج مع فين المطعم طيب ماشي مين اللي ما مين ما حد عزة ما الأعدين يقولوا حد يقولوا بنات قدامي كده طب هذا الأمر فعلته في الحرم فكرين بحكي سوين سوين هلا سبحان الله يا بناتي المطالعات يعني لما جينا ننظر كده إلى مطالعات بقى إيه وإيه هو بنالقيه بقول إيه من أسباب اللي بتجلب مر عليهم يا حنان ما ليش لأن بعض الناس بيتكسر. مشاهد من الأشياء التي تجلب المحبة في قلبك لله عز وجل إنك تشوفي مشاهد نعم وبره وهو بره وهو الغني عنك أو نعم مشاهد نعم وهو بره سبحانه الله ومشاهد نعم وبره بره ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة يا بنت ناي مقررة العين ولا محتاجه الاجهزه اللي جوه اهلا لك الحمد يا رب العالمين شوفي لا والكلا بس نسال ربي العفو والعافيه لو كدا تعطلت بيحتاج الانسان لكم وكم وكم وانت نايمه قليله العين والعمل جوه باطن شغال اكمل ما يمكن وانت نايمه مش محتاجه تشغلي حد جوه الذي يتولاك ربي الذي يع... يعطيكي هذا الامن ربي المنعم عليك بكل هذه النعم ربي اللهم لك الحمد والله يا ربي ما عبدناك حق عبادته والله يا ربي ما شكرناك حق شكرك سبحان ربي إذا نظر العبد لكل هذه النعم لا ازداد حياءا كثر استحق من عطائه وبره فيزداد حبا ويزداد طمأنينة النقطة التي تلي ذلك من كما يقول ابن القيم من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل Inkeesarre القلب bijna de laag, zaogel. In het laag, de lessen hij snuy bij de laag, zaogel ee. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. de Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. Muntjesir. أتنزع رب هاي تنزع الإنسان الإنسان بيمشي وتكبر كيف؟ عارفين بعض الناس بيجي لها نوع من الكذا يقول لك عندها إيه حالة يعني تبعتها كذا ف... فتخيلي انه لا يدخل من في الجنة من كان في قلبه قال زورا كذا هيتكبر بأشياء كتيرة جدا ممكن الانسان يتكبر بكثير ممكن يتكبر بمال صحة بجمال بعض النساء على فكرة بجمال ولا بنسب بحسب بكل اللي عارفينه ده كله ولحظة واحدة من هو الذي من هذا الذي وفيه يسلط إذا أراد ربي ان يستمع ضع اللهم ثبتنا لذلك كنا نقول انكسر القلب بين الله عز وجل والخلو يعني, الـ يعني الـ الركون إلى الله عز وجل الخلوه بالله عز وجل وقت نزول الإلهي انك يبقى عندك خلوة ان وقت النزول هي ثلث الليل الأخير تبقى انت حسن ان انت مؤتنس بمن ما بالي اصحاب قيام الليل اكثر الناس وضاع وجوههم ليه هم الناس ذو بطاق قيام الليل ووجوههم فيها وضاع لما قاموا والناس نيام اطفى عليهم النور، خلو بالله خلو بالله بالليل فاطفى عليهم ايه فانرهم سبحان رب العرش العظيم زين كنا يا حبائي النقطة التي من من أسباب أيضا زيارة المحبة في القلوب مجالسة المحبين الصادقين لما تعلم ما وحدة الله لا بتطبع عليك لما تلاقي وحدة بتحب بتحب الله زوجات تجد نفسك أنت بتت بططبع عليك بتحسي أن الحب ده يعني سبحان رب العرش العظيم حاجة شجرة في القلب الحب شجرة في القلب كل سبب الطعام الحب والخوف والرجاء الثلاثه دول بقى وتثمر ايه تثمر خير تثمر عطاء تثمر صبر تثمر شكر تثمر موده تثمر معاملات معروف مع الناس تثمر بر بر والدين تثمر صله راح تثمر تثمر كل خلق جميل كل خلق جميل لو هنا نقول مجالسه المحبين الصادقين تثمر تثمر الحب لله عز وجل لما تيجي توعدي مع حد بيحب الله و تقول لي بداية تقول لي حب الله حاجة جميلة جدا تدخلي بقى في الأمر ده تغوصي تزدالي تقتربي تتعلمي حتى تكون حب الله سبحانه وتعالى في قلبك لا يذني شيء مش حاجة الدنيا كل الدنيا عندك يستوي التراب الذهب والتراب عندك مع بعض كله ارمي لأنه كله في النهاية ايه زايل لأنه ما فوق التراب تراب كلنا تحت heb ik heb het niet ben geïnteresseerd in niet in de leuken, ik heb het gevoel dat ik niet niet het وانشغال بال... بعض الناس كده تنشغل بالامر ده تشوف لما طمنته على الأكل كل سبب يحول بين القلب وبين الله. بمعنى بعض الناس بتبقى منشغله جدا جدا بالدنيا جدا ممكن تدي فتره من فرقها في حياتها بعد صاعد للطعام لكن ما كنش لذه الطاعه الا في الاستمراريه ادعينا المداومه انك تبقى مداوم. المداومه دي بتطبع في القلب سكينة. سكينه كانها بتطبع في القلب سكينه يبقى لازم الانسان يكون على مداومه الطاعه ومداومه في المحبه ومداومه في القرب ومداومه في الذكر ومداومه في القران ومداومه في الاقبال على الله عز وجل الانقطاع بيخلي الانسان يبقى في قلبه كسره انكسار نعم كأنه من غيره غير موجود صح النقطة التي تري ذلك يا جماعة من الأشياء التي نقول أنها يعني تعيد للقلب حيويته وحياته يعني الحرص أن يكون العبد موصوفا بهذه الصفه الجميلة أن يكون ودودا يحب ويتحب الحديث الصحيح المؤمن يألف المؤمن يألف ويألف ويألف ويألف والاخير لا يألف ولا يؤلف كما جاء في مسلم امام احمد وصححه الالباني لو عايزين دول فينا تقريبا كده ادي كده ماشي ده يبقى هو ادي واحده واحده يلا يا منى تسلمين حواليك كده ازيكم العخلي عشان احنا اعتقد خلاص يا اماني دي اماني اتحط عندك ورتنا يا خبر ابيض اماني انت عشان انت اللي جنبنا بقى كده واحده بس كده إيه؟ إيش هي الحرص على إنس... أن يكون الإنسان الحرص أن يتصف الإنسان يحب ويحب. الحديث الصحيح المؤمن يألف ويؤلف وال والآخر لا يألف ولا يؤلف والآخر يعني اللي هو بي بيحب أيوة نعم قيله مسن الإمام أحمد الصاحب الألباني يعني يتعامل مع إخوان المسلمين بمواده وبحب و... حتى ممكن ما تعرفيش اسمها لكن بتحبيها. يبقى عندك حب لاخوانك المسلمين يعني أعز زلة على المؤمنين عزه على دي صفات دي صفات المفهود إنسان يرتصب بها طبعا مش عايز أقول لكم كفاة ليه كده النهاردة ده بس عايز كنت أقول لكم في أمر في العشر أيام كده اللي إحنا فيها دي أسأل ربي أن تجعله مباركات في عشر من ذو الحجة اللي هي العمل فيها مفهود وان الأعمال فيها طبعا التكبير لأن إحنا افتقدنا إلى أمر التكبير التكبير والذكر يذكر يز... يذكر يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد هنقول مثلا الله أكبر الله أكبر مش جماعة يعني حتى كل واحد يقول لوحده أنا مش سنه جماعة الله أكبر وانت في البيت من آه فوانت ماشيه في وفي السوق في اي مكان الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد قولتوها كده في نفسكم عشان نبقى عملنا السنه قيل في ذلك على طول نكسر منها كان كما جاء في الحديث عن ابن عمر وعن هريرة كانا يخرجان إلى ممكن يقولوا في ايام العشر كون ذلك في الايام العشر الله أكبر الله أكبر لا الله في الايام العشره أو نعم ويستحب رفع الصوت بها في السوق والدور وكذا وكما ولا يجوز التكبير الجماعي ولذلك هنا نقول بالنسبه اللي هي اللي هو التكبير اللي هو المفروض ان إننا نراعي فيه أمر اللي هو في امر اللي هي التكبير قيل التكبير المطلق في جميع الأوقات من ليل او نهار الى صلاه العيد ويشرع التكبير المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة لتصلى في جماع ويبدأ لغير الحجيج من فجر يوم عرفة وللحجيج من ظهر يوم النحر ويستمر حتى صلاة العصر آخر أيام التشريق يوم 13 وتشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة وهو سنة بعض الناس بتحب تجيب لحمة وتفرق سنة النحر ثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضح بكفشين أملحين أقرنين يعني جميل لو لسان هو اللي بيروح يشتري الحقل بنفسك وفعلا نعم ايه في حاضر حاضن هزم. نختم يا بناتي كذا عشان في فضل الله خلاص كذا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك الله بحمدك أشرع اللّه إلهي انت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من قشة ما تحول به بيننا وبين معصيتك وبين طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا وصائبة الدنيا واتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ناحيتنا وجعل الورثة منا وجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم نسألك الفردوس الاعلى من الجنه اللهم نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا اللهم ضيط وجوهنا يوم تسود وجوه العصا اللهم يمن كتابنا اللهم يسر حسابنا اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا من إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمت ولا مظهما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ردت ولا مدينا إلا قضيت ذينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين ربي زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم نسألك إيمان, يبا إيمان يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء مرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ورضا غير مخزن ولا فاضح يا رب العالمين اللهم طاهر قلوبنا اللهم طاهر قلوبنا اللهم أصلحنا نوايانا اللهم أصلح لنا ديننا الذي واصنأ أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادتنانا في كل خير واجعل موت راحة لنا من كل شر اللهم أعننا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكرنا على من مكر علينا اللهم نسألك يا رب العالمين من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبارك والصالحين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يسر حسابنا اللهم إنا وسطنا أكفة الضراع ليك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطفورين ولا عن رحماتك محرومين معنا يا رب سويا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم